فهذا يقول كيف نعامل ساب الله عز وجل أعوذ بالله من ذلك أو ساب الدين ساب الله عز وجل وساب الدين تجيب على الإمام والسلطان أن يقيم عليه حد الردة لأنه مرتج فيقتل ردة لا كان تاب فتوبة تنفع عند الله تبارك وتعالى لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ان سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين كفر لا يشفع على احد الا من خالط الكفار اليهود والنصارى تعودوا على ذلك معهم عيادا بالله كما هو في بعض اقاليم المسلمين وبلدان المسلمين نعم وانت يجب عليك ان تهجره هاجرا شديدا اذا لم يكن هناك من يقيم عليه الحد